r uh -huh. ت فقالوا ألا تحتشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائ بها عبست فقالوا بدأ مكتم صمت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم حلمت فقالوا صدي جبان ولو كان مقتدرا لن بسلت فقالوا لطيش به وما كان مشترئا محكم يقول نشد إذا قُلْتُ لا وإنه تنحن وفقتهم فأيقنت أني مهما أراد لظن ناس لا بد من أن أذم فأيقنت أني مهما أراد لظن ناس لا بد من سلا بد من المدّم رضنا سلا بد من دم فسلف قالوا لطيش به وما كان مستريئا لو حكم يقول نشهد إذا قلت لا وإما تنحنا وافقتهم فأي قنت أني مهما ما أراد يظن نسلا بد من ان اذم فايقنت اني مهما اراد